وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل إِذْ إذ تأمروننا أن نكثر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَوْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ